السلام ده سايب بسرعه على ورقه التقديم بتاع دلوقتي الجديد و طبقنا في المره السابقه هي الصفحه طويله والمائيه نقطه يعني انا ان شاء الله النهارده ده تقديم مخطط ده لو طبعا بنطلع الامتى اتمنى خالص هنحصل على 7 و 7000 في اهداف وعندهم حاجه زيها الناس عشان تزادوا for osen er bandet oppør студien. For jeg har med til quatt som har alla styrken. Den man skill eben har ingen kunst ut했습니다. Han har inget en hsengri chofunan med den forbered. Vitt har by banks, hvor invester beer işsyns med, å igjene mitt og slikk måtte bekle نصح عايزين ايه اطرام تصميم التطبيق احنا ليه بنتكلم عن طبعا اللغه العربيه الصراحه ان نجيبه نجيب له كده اصول سهله والوصيل الحروف اللي هم متقفقه على سبع حروف معها حروف لها مقطع على سبع حروف وفيه حروف لها ايه قوليه لما نعرف سبع حروف اولى دي هم في الباء بيقولوا ايه مراق والحروف المتفخره اسمها خلاص حماى سامع موضوع فينه القصه ح في بيض الأصل الخامن هو مفخرة يقول لك حقها منها أن مفخرة بصفة ملاسمة حق الحرف والمستحق أن يكون حرف ممكن يكون مفخرة وممكن أن يكون يعني أن حرف مفخرة زي اللبن نوز الجلال أحياناً مفخرة حياناً مرفق بما أن يكون لازمة أحياناً والتقدير أحياناً ما نسموه مستحق الحرف واللي غيره مطقوم مطقوم ايه ان الحق حاجه بنسعى بنحافظ لا انت عارفها الحق ده غريب بالحق ط لازم تعرف ليه حق الحق بيدي حقه وطلقان ما فضلتش شباك ده ضغط على الحق وده مش حق اتضايق اما المستحق إن الحق الحق اللي له حق على حاجه ولازمه احيانا ان هي التقدير واحيانا لله لا مين ايه برحق قال الله مين ايه اصخم وما ما نفخه مرة ايه؟ ترك خلاص تضلطاص الرعام تتخبر في العرب الرعام منطقة يبقى حينها ما نفخه فحينها ايه؟ ترك قريبا ترك طريقا الرعام منطقة هي هداء بس فخر مرة نفخه رعام ترك مثل ايه؟ التخون طيري يسموه ايه؟ مش تحق الحق ايها السفة بتنجنوه احيانا وتنخليقه ايه؟ احيانا فخلاص للقوم كل الحروف المفخمه عباره عن سبع حروف اللي هي المفخمه خص ضغط قيس خلاص يبقى عندنا سبع حروف مفخمه لها قوال ولها مرافق هنتكلم عنها أه... ان شاء الله بالتفصيل الحروف المفخمه هي السبع سبع حروف خص ضغط قوى هذه الحروف تفخيم عكسه الكلمه اللي هي بعد قص دي تقول <تسجيل> الهواء واحده عشان نبتدي واللي بره تبقى هنا بسرعه مش ضربه الاضاءه اقوى هذه الحروف التفخيم يعني لها حروف اطباق حروف ايه الضاد اللي ما حدش عارف يقوله الضاد كذا الضاد بقى الضاد ايوه وصاد ضاد طاء ظاء ضاد طب يبقى لك الضم على طق شبتين ولا الضم الضم هنا عملناها في الصاد اللي, اللي, اللي <تصفيق> طاق هي انطباق الاسان يبقى الاسان نفس اا مثل طه لما تيجي مثلا ط وط شوف الاسان ايه تنطبق على على الصاف الحمل ده يبقى لك او وصول ايه ثنايا اا حروف الضاد هنا يعني تلك الصفحة تبقى عرض الصفات تبقى إيه؟ لا بأحباً لا بأحباً أما ليه مثل آآ آآ أقول له الإنسان أنزلناه طائرة هو فيه الطا... هنا الطائرة ما لا يوجد هنا مرحباً في الاستعلاق وأيضا مرحباً في الإطباط تجاه التخفين كهية عاية إيداً طائرة طو... طائرة طو... خلاص؟ إبقى الإطباط من يعمل درجة عاية إيداً في التخفين من ألاف الحروف اللي هي للأربعة دي أصل مع الحروف السبعة من الخامة. الحروف السبعة دي هي للأربعة من الخامة. بس بيدافع عايزة بيدافع رائزة التخفير في الحروف دي للأربعة. آآ طبعاً بتخني قبل ما نخش في التفاصيل ان التخفير التخفير في الخيديد وآيك. انت بتخلص حقف ده المفكر من حقف خلاص? لو أنتم عمالت تشكيلتك بتطبع الكلمة مش كلمة فرآلية قولتها مثلها واضحة جمتها تعاين ما أقول لنا أخرج كده أول روح إيه في البقرة تفضلت المعوون يقول لك إيه تعوذ بالله إذا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضلت المعوون شوف تفضلت عمل إيه عمل التقاط أفضلت المعوون نفسي كده بتطع حيث عمل ليه ده مستفله رقيقه منحجره وعليها فاء و ضاد فخمه قويه منبغه خلاص يبقى انت هتعمل ايه بقى بتاع التطبيق هتخلص التاء من ايه من الطاء من الطاء يبقى اخرها تاء ايش هو مؤشر السنت الترقاي ا فاء دقه ا فاء دقه ا فاء هل يسد ليه؟ بس توضيح مين عندنا طاقفه؟ عندنا طاقه ليه ضاع؟ مش فيها حاجه دي ده شغال المنطقه اللي امامه الضربه دي خلاص ااا ان نور مثلا الا ان نصر الله قريب الا ايه؟ نصر خلاص نا ايه اللي حصل في النون؟ الصاد حبيبه هو فخمت هي نا هلاقي ان الناس نصرا نصرا لو نطقت بالصوت صح يبقى دي لي ميزه الايه ما يعرفش هذا الباب ودي حلاوه القران عند السماع وعند التلاوه بتخلص حروف مع بعضها بطريقه لطيفه تطلع جميلة. تبقى تبقى كلمه جميله طب الاقي بقى كلمه قرآنيه مجوده عباره عن <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> كلمه طائر داءليه <تصحيح> راي الله سائق كلله قدير ان الله على كل شيء قد قام ده معزه الله لا قايل قايل رقيق لازم تريكس الصح كده ريجس ريجس اه اذاتهم ريجس انتقل الى ريجس فنس حاضر ايه ريجس بالذات وفي فرق المعنى بين رجس اللي هو النجس والريجز اللي هو العذاب فبلاش قلل لك فازلتهم بريجيزان لي دقائل لجزين. لا يعني ريجيسان لي ريجي دقائل لجزين. حتبال لك. اااا. عطش. جبك فانية مئة دقائل دقائل ان ريجز معطاها زاية. ريجز زي. وده خطر. حتبال لك ومنخطط بخير يولي ده. ويخالك ايه. تبقى في ريجيس المعامل. معه بخص. اااا ايضا. او ما نتقل للامثيلة دي. Da er akkuratet bekyrrmeren er uma mulajene. Nu høy men som de er ode. Da som har ekki hålles på døde, men det var ald ind. Allta det 읽te snitt. Du hva om som stoperlømene til aktiver, du kama her는 1. Men noe 1. Nå la ave 4? I 3n etter la nyneste gale er alt. Så det er أضالي. أعلى وراءة التفقيم أعلى وراءة التفقيم الحرف المفتخم المستعلي قبل الإيه؟ الألف إذن أعلى وراءة التفقيم في الثاني درجة هي هو المسطوح الذي ليسه بعدها وألف فقال لك يعني هنا عندنا المسطوح وبعدها إيه؟ وفيه مسطوح محيش بعده وألف فقال زي إيه؟ زي الخلقاته من نفسي الوحيد قال والقاف دي مفتوحه في دي هنا ايه فقط بس الدرجه بتاعت التفخيم اقل حاجه وصلنا من اللي قلته لما تكون قال مثلا قال القاف سوا مع ا يبقى التفخيم قال انما مع اللي جايه بعديها قلل الدرجه اللي اللي, اللي هي الايه يقول بس القفل على خلف سلاك مضمومة مفخمة بس دارك تصول أقل من الأمين اللي هي المفروح المفروح أقل من الأمين اللي هي المفروح عامل اللي هي الأد المرتبة المرعة اللي هي على القفل شكرا كلها هي وقت ما لك زي مثلا فيططلون ويططلون فيطط فيطط قال قلقل هيدا القفل أنها واتفقها لأيه تأمين الفرحة إذا ما قلنا قبل كده فالتفكوم موجود بس بضاية أو قوة المرتبة اللي إيه أمرته للأم فيبقى الضلون ويبقى الضلون أكد بلك يبقى المرتبة الرواعي المرتبة الخامسة والأخيرة كما تكون حرف مكسور حرف المستعالة المحكسر بيضعف ويوصل بضالة التدقيق بس الفوراق ونفعش يقول بضالة لإيه درجة لإيه تدقيق أقول لها بالجلس الشيخ عبد الحمار ولو طيب يسميها مشوب بالتطبيق يعني عايش هو التطبيق فرح فيها حتى هو حرف طبيعي هو مستعني ما ينفعه شدهاب يعني التطبيق حالي لهم معصير عادية لما تكتصر إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟, إيه؟ بيقى بيقى بيقى بس مش كيان وقيلة لهم وقيلة لهم المستثيم المتثيم تطبيقهم إيه؟ مش كده ما هوش مستحيل مش مستحيل ما هوش جبل لا الكاف دي اقل حاجه يعني كده نهت الحرف الحرف الباء حرف, حرف كاف انما هي تتكسر تضع اللي بيعمل وهي قابزه من غير شكل مشخص خالص لا يعني طول الحرف مجي ظهر حرف السين بتبقى على كلمه المستقيم ان نظن ان اول وحده كانت تكلمت كلمه في صوره في حرف اليدين صراط لا, لا. هنا انا اتكلم على القافي انا وانتكلم على الهاتف. على ايه المستقيم? لا هو اه حرف القافي الكسر يقتلد نجات. وليه اللي هو قافي? المستقيم المتقيم قيل لهم. فلاص? دي ات مرتبة بن عقب كان? خمس. خمس. نس حطوا مرتبة كان عقبا ست. مش موجودة هنا في الجزال. اللي ايه? حطوها قبل الحرف قبل المرتبة الخمسة. اللي هو الساكي بعد كاس. الساقين بعد بعلي كازر. يعني ايه مسلا. لا اشتاعد ايه المصر. لا يعني ما يقول لك مسلا ايه? اقول ربي اغفر وارفك. انت بنشاهد مرة تلك في المقطة دي. الغيم هنا. تبقى عنه فهمك? ولا تبقى بعيفك ده انا ما جابع لكازر. الغيم بتاعي اغفر. ساقينة. بس جابع لكازر. اقول ربي اقول ربي ربي. كازر. ولا لا الكسر هنا في فرصه اثنين فالكسره ديت عامل ايه في الايه اضعفت الايه بعد الكسر برضه مرتبط حطها مع مراتب الخمسه ان دي برضه من مراتب يبقى اول و اخره الرب بخير وهم الاطول رب بخير الثانيه ليه يبقى <تصفيق> ده ضعفه بيساوي الايه كسر ما ليس ولا قد اخترنا على عين على العالمين صورت الخائف. ولا قادي اخترناه مبتاك انا ساكن. تعوى بس اتكسرت انتخايا الساكنين. فالكسر انها عملت ايه? اضعافة الضخائي اللي هي بتاعت اخترناه. ايه ضعيف. بقى اختبارة الضخائي مكسورة. بقى ايه? ولا قادي اخترناه. ولا قادي اخترناه ضعيف. بزي ايه خائرين بس. قويل. انا انا ايه? امن للانف. كما لقى? فالدرجات الضعيفه درجتين او حاجه درجه واحده احطهم معاهم درجه كمان اللي هي السائل بعد ايه بعد اس الذي خلق سبع سماوات ايه نقاط هنا مالها طيب فالصوره فهي ط مش التلاقه طيب طيب بس ايه مش زي قال الالف او المشفوعه بالالف او المضمومه الساكنه بتضع عنها شويه ده فينا قاميل فايل حرف مكسور او جاي بعد الهمزه الغين الغين مكسور وتبقى ما نغ غي قالوا ابا ما نغ ما نغ الهي احنا هنا بنقول جماعه الخليلين اللي على اسمهم ايه التفخيم وما عصب بار ايه بعيد لما نضبطيه ما نضبطيه لا هي ما نبهي دي ليه مقصور بعد مقصور المقصور او الساكن بعد الكلفه وبيبقى في ساكن بعد الكلفه ولا دي خسرناهم بعد الكلفه شطر مقصور وايه مشق قبل مقصور لا المقصود خلاص المقصود ملوش دعوه بالاده حساب السماوات انضاض اه لا ملوش دعوه بالاده المقصود المقصود خلاص عايزيننا المشكله ان هو مقصور على الايه وظهر على درجات التخصيل ملوش دعوه بالاده حساب الاده لا هو نتكلم لازم نقول في حرف مقصور بعده مش زي السا بعد كاس لا مش شرط يبقى لا قيمه لهم بس الفرق هنا ايه مكسور ضعيفة اه اه اضعط طريقة تطرين نعم لازم تقول ايه بعد كزر انا مشتطر اما حاجة بنحافل نفسه ايه مكسور اما الساكن لازم تقول ايه الجادل قابله ايه ولا غادي اخدر معه بعيفة ليه جادل الناس اتخاطي الناس اكين قول رب يغزل غير ساكن بعد كزر ويبقى الحافل استعمال ايه جساكن ايه ساكن بص للاه ايه للاه اول مكسور يبقى بطريقة الله عبر ريب ايضا التخصيق. هل تبقى لك؟ سبع شهر. حضر. اه. انا بطريقة مفخمة احساسا لأمي. ده كنت تتفخر مين ايه؟ تغنى قاعدة التنوين. اه. غنى اه. غنى الاخفاء. اه. اه اه. اه يعمل هنا فيه قاعدة بلايه؟ التنوين بيش فيه التخصيق اللي غنى قاعدة تنوين <متحدث> يوم <متحدث> عمالك <عشان> يبقى كيف يقولنا فيه خاور السببات خار منهن عشو كيف يبقى رعا فيه السباب جاء الطاقة دول المسعلان طلاقة بقى طاقة معصور فتطبق بقى عشوية سموادين طلاقة طاقة السبعيفة مش زيط طاقة معصورة او المنموعة قول بقى لك اه ايه اخوانا على أسول المتقابين اخوانا اخوانا ساكنا بس جاء ايه كاس اشتبقى الخائر ومعيف اخوانا. اخوانا. خلاص? راح تقول لها ان هي وخط بيال ايه اه? ضغفاً. ضغفا اللي بتضبع صورة ومتجاب عليها غير سك فبتضع. ضغفا غير ايه? ضعيف. تبالك. اه. بيستسمم المسألة اللي آه آه الخاء بتاع غير اخراج. تبالك. غير, غير اخراج هنا. الخاء هنا. بعد الحاجة مكسورة. منفروط ده ايه زي ايه اخترناه. لا ادخاء هنا ادخاء. ليه? عشان بعدها رواء. مش روك باس رواء ايه? مفتوح ايه مفخمة. يا رب ادتو مرقم. اخبر لك. فالراء لما جات مفخمة ادخاء بتاع اخراجها. ان احنا نسيب القعبة بتاعتنا من ادخاء هنا بعيخ عشان جاي بعد جداس. ومفخم هنا ادخاء. هتبقى ايه? غير اخر. غير اخراج انما لو مشارع القاعده الاخيره ايه غير اخراج لو القا هنا ايه معنينا بقى جاي بعد ايه كسر طب انا كمان في القاعده برده لا هي الخطوه تنفع كده كل القواعد اللي فوق كده مفكره غير اخراج يبقى عندنا مرات التقطير كام مرتبه 5 وادوش عليهم واحده من عندنا سته من عند العلماء التانيين يعني الشخه بتقتصر على خمسه بس يبقى لك هنحط مع المطلقة الخيرة اللي هو ايه؟ اللي هو عبد الله مع المحصور نحط معها السكن مع ايه؟ مع الجاسم حب الله إنه لديها الحروف اللي هي المفخمة كام حرف سابس اللي هي بصابيط القذ الحروف مرقب بس اللي حروف فيها كلام او فاهم اللي هي الواجهين يقر اللي هي حروف تراقة قالوا طبقا يا طبو تراقة أحيانا وتفخم حسب الحاج اه زي مثل الحروف التي تركع أحياناً فخمها الألف حرف الألف الألف بالصفة هي الألف تتبع مقبل لها وتقصيم ولا يعني إيه؟ امتلاً ما أجدتها تبع الحرف اللي قبله خلاص؟ قال القف فخما ما تنفخمها الالف معها ماشي؟ تبع الحق الحق هنا هي الحرف الاستعلاء من حرف إيه؟ الاستفاد مرقب. هذه بقى الالف. تستحق معها الضرط. حال. تبقى الالف. سائل. ماشي? واما السائل. لقد أخذتنا مرساة. سائل مرقب. رأي تقارب ايه معها. والآية حكمها تفخم وترق. تفخم ماذا كنت تبعها حرف ايه? استعلاء. يقرأ حرف الترفين. أو إذا تتراقق. إذا كنت تبع حرف السفال. يقرأ حرف اله? التبقين. يبقى الالف حكمها تتبع ما أقرأ تقسيمه فوق طب حد يقول لي بقى شويه الالف ده الصديق هناك معايا ليه الالف ماشيه تابعه للوقت ده مالهاش كده اختصار واحده ليه بسلات تخرج يعني ما يعني مقابل بالحص اللي قبل اه يعني ماشيه يعني برضو وضع الحوائيه اه يعني مخرج مقدر، مخرج الآلة المهمة من خرف الهوائية خرف مادة الهوائي تنتهي، حرف مادة ماشي كده وقت نتفال كده مع الحنجرة ومتعرفش نسيقه في مكان الحنج. مخرج إيه مخرج إيه مخرج مخرج حتى المخرج المقدر مش ملتق في اللسان ولا من الحنجرة ولا من مست اللسان ولا من الشبتان مخرجها كده فتبع ما ايه؟ ما أخبرناها تفخيما وتبطيط كأنها حفظ عيد، مش شعبة في مين؟ حرف اللي قابله سواء حرف الاستعياء او حرف الاستعياء. اه يبقى اول حرف هو عليه الوريهان اللي هو التبطيط و, التبطوط و له حرف ايه? الال. بعد جدا اللام. بس اللام ايه بقى? اللام في القرآن كله مرفق. <تصفيق> مع الالام ناصل جدالة فهد وبيه. احيانا متفخم? احيانا <تصفيق> متفخم. مجدد اقول ايه مفخن اللام على اسم الله? هنفتح عوامك عبد الله اكتبالك اخلنا على رواية وحكاية فالفات لو جيت النام نفس الجلالة جيت بعد مفتوحة اقول لهم مو زي مثلا ايه قال الله قال النام مفتوح قال الله النام ايه مفخمة اكتبالك رسول الله اقول لهم متفاخش ايه بعد النام ايه مفتوح خلاص شاهد الله موضوع فخارش ده اللي ابتدت الله اللي ده ينضم بس برضه ده ايه مخفم اللهم قالوا اللهم مهما هي دي اللهم برضو خلاص طيب لو جت بعد كسر بقى فبعد فصح ضم ايه فخر لو جاء بعد كسر زي يدني الله بركه فإن لم ينزل التأكد لن يجد على الإيه؟ كسف من رموه الله لله ما في السماوات وما في الغرب إيه إن لم يكسور محتفى لك؟ فإن لم يوزك للم خلاص؟ فساوف الله بقول إبوه يا كبول الله بقول إبوه إن لم يتعمل إيه؟ لأ أأتي لن جلاله عشان إيه؟ عشان بنصل لايه اللي يبقى متى ترفع النصب الجلاله اذا جاء بعد كسر بحر بحر كسر تفخم ما اتفخم هنحط مع التطبيق لام النصب الجلاله كسره و التنوين والتنوين يعني هنزود كده التنوين ليه طب الشيخ ما ليه لان هو بيعتبر كسر وهو فعلا كسر كويس قالت امه من هم لما تعرون قوما الا او من يث تنوين قوماني ايه اللي حصل قوما تنوين ولم وبعده برضو صايس ان كسرها هماني تساوي بالسهيران طيب ايه قوما كسر قوماني قامت عامله ايه كسر الظاهر كده دي طب عقاط لاء اا لفظه قالوا قوماني لا ضربت ايه سنه وطبعا الوقت ده او البدايه دي درس صحيح بس اختباريا رئيس قال امتهم من لمن باعونا قوما الله الله الله الله الفخم ده موجه ليه لان الكسر اللي كانت فيها مش عندنا سيبناها بحال زي شخيشه كده في صوت قلع عباره ده بيطر اللي هي بتاعه ايه قال برض ان ينبور له ولد يمسسني بشر قال كذلك الله كذلك مقصوره لانها موجهه لمين لمريم عليها السلام كذلك يا بريه الله طب بتعمل ايه لا لا كذلك الله الله يحفظ الشيخ عمل ايه مولانا لا واقف على كلامه قال كذلك الله يخلق ما يشاء فخر ليه عشان فخر هي جمله طويله مش واحده هو والناس وقعت ديبل وفي الحته دي شايت انت هنا تعمل ايه لام نصب جلاله تتبعها تقسيمًا وتطبيب واحنا قلنا ان كده في بدايه اله لما قلنا الف لام م سلف الله الله الله مين الله ديت مين المفروض ان هي تبقى است حركات ظرف او بالقصر ليه لان لما جه يوصل الف مين اللي بعديها المين السكنة هكتفحرق المين السكنة تتحرك فوصلت عوضة لأن ما هي سبب الحرك؟ اتفقاء السكنين سكون المين والسويس السكن البعداية في اللقاء في اللقاء في الجلال فعند اتفقاء السكنين من نعمل ما؟ يبقى قاله لأن المين اللقاء المفروض كده قال لك لا احنا هنالك نتخليف القاضة القاضة أيضاً فيها أيضاً من ان انت اتفقاء السكنين نتفتح بص المشروع الكاسر لأن قال لك مين الله هنعمل العطف ده خلص من تقاي السكن في فتح الايه لو وصلت لك بعديها ليه قال لك عشان افخر لله وصف جلاده لان تفخيم لفظ لا برجلاله اولى من ايه منطقته للتصويت عظيم واظهار وقوه للحرف فقام الله لا اله الا هو او مين الله لا اله الا هو بالقص فقالوا ايه وجه المد ست حركات على الاصل ان هي حروف الا مد يبقى مين الوجه الثاني بالقص عشان اتحركت الميم لو وقف مين ا لا مين الله لا اله الا هو حاجه خفيف في اول سوره ايه انا موجوده في سوره ابراهيم بس لو وقف خلاص بقى بتفخم الله لا اله الا هو ولا طيب إحنا شفنا مثلاً العلماء بتوع السعودية أنقروا على المصريين اللي هو ما قد رأوا الكراءة اللي فهمت اللي إحنا بنسرنا هنا التكويت اللي يسر فيها وإنت حضرتك الوقت رجل متهدع وعنعي متابع اللي بجي سمع بقرآن سعيد لذلك أنت ذكرت الشخص والآن إن ايه ايه ايه الكلام الصح في ده يعني ما احنا اسمعنا اسمع التقييم اللي هو هو القصيده قلنا للشيخ الكظم الشيخ المصيبي اللي هي سماح ثلاثه دي اه المصيبي تذاك حكم التجويد فطلعت التندير تحت مثلا اللي هي القراءه اللي هي المتداخلين بيديه كل حرف حقه وفعله فبلاش بس صلاح من غير خروج عن احكام التجويد ليه مرابع ثاني حاجه من غير خروج عن المقامات المعروف في الطرق. وفي وفيه مقامات معروف في الطرار المقامات اللي احنا بنخضع بها طبيعي من غير ما ندرس مقامات انت بتسلع شوية منها شوية بتعلي بتوقتي هو بقى لما يقوم بقى يدرس مقامات معينة ويقعد ايه يزبط انا معنا في اسم ايه افراط وتكلف وتعسف ايه خاني عن مطاق ايه الادب مع القرآن انه يبدأ ايه مقام النهوات ومقام السيكة ومقام الصبر وصبر وينس لو اني اكيد لازم نسمع التسجيلات اللي هو بتاع المصطفه دي حاره عندنا في عند اهل الاسلام ويعمل على الايه على المقام اللي هو ايه الرعد طبعا ده من مداخل الشيطان العظيمه اللي هم بيتطلعوا منه انه عايز يعمل ايه في القران اصوات انهم ينتقل الى الطن والغناء فذلك ودي مشكله كبيره يعني في حد كان بيتكلم يسالني من وين بيقول لي دلوقتي ان فيها المقامات عشان انا بحب القران وعايز اخذ الفرآن بصوت الجميل وان في الجزاعة وكلام منه هو بيسأل كيف الشعب بمعرض بصوته فوتو حيل وفعلا وعايز يدرس المقامات وبدأ يدرسها فعلا عشان ينشي يقرأ في الميادين لأ عشان يقرأ في الجزاعة ونرس ايه تتأثر بالفرآن نعم. عن طريق طرق الجميل وصور الجميل بيسأل بيسألوا الطرق ايه اجابوا اقول له ايه أتخل. أتخل. أتخل اول حاجة ان هو ترمى يعني دخل موضوع المقامات كدراس وكثا وجعين ليا خطير القران هنجري العظيم <تصفيق> <إلا فأصف إيه؟ تصفيق> من التدبر والتاسر بمعنى كده الصبر ايه التاسر محمد تفتكر محمد صبري ازاي تفتكر محمد عجم ازاي نوع بايه وكل ما يصعم مقام يحاول يجيمه وهو نفسه اخلاقي قلبه اتحرك ناحيه المهارات ولا اتحرك لايه للقران العظيم ده وده طبعا من ابواب الشيطان بحجه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس انما ترتب القراءه ومقراصاتهم ليس ما حزين مثل الاعراب طب جدا ومظره المجلس قال يا ولاد ويجي الحجه دي كلها على ان الكلام بقى بس ما ينفعش نفتح موضوع وتدخل فيه ما حرم الله تعالى وتتبقي ايه تنشغل المحاضرات ساعه على القراءه وعنت فهم القران وترتب القراءه التاثر بمعنى القراءه اللي احنا ربنا امرنا هذا القران نزل لينا متبطر معناه انزلناه وراهم يتبروا ايات خد بالك نرجع تاني لل لا لفظ الجلاله يبقى لفظ الجلاله بترافق بعد ايه الكشف وبعد التنوين التنوين اللي هي زائد طه لله ماشي وفي التنوين بتاع لا وصلت كل والله احد اللي بعديه كده ايه كل والله احد اولله الصمد احد الله الصمد ده تنوين الضمه يا مولانا نشوف من شويه الضمه بتفخم لان لفظ الجلاله فين الضمه وفي ايه التنوين الضمه اللي واحده اللي هي حرف الضمه بس نوع التنوين سكون التنوين نفسه سكونه كده محطوط مع نون السين فبقى التنوين والتنوين يبقى احد ضمتين بس فيها سكون احد سكون التنوين مع السكون لا لفظ الجلاله هنقصر. فتكسر. لا اقصر احجوني احجوني. شبت لتكسر احجوني لله الصمر. لو وصلت ايه? قل الله الله احمد الله وصمر باللي بعد ايه. يبقى عندنا لام لوسيقى ان تركق بعد اتكسر وبعد ايه? يعني ايه? او ما تصوش التنمين انه كسر ايه? بقى لك بس احنا بيقوله عشان نفاهم الناس ان التنمين له. ايه? اصل, أصل المعبوعة التنوية من دور الانتفاع الساكني الخمس. خلاص? والتفخم لام نظر كتلاب على ايه؟ الضرب. دي من نسبة لام لام نظر جنل. اي لام اخرى مراقب. يعني كل اللي ما احصل تقول ايه؟ مراقب. زي الرسول اللي ما ارتقائي. ذلك اللي ما ارتقائي. كل اللي ما ارتقائي مع عدد لام نظر كتلاب فيها ايه؟ التقبيب. بس ما تشت قل. ممكن نقول ان الكيك تفخم وتطرق بنسبة دي. فصاتم في لفظ الجلاله انت لو احنا خليناه ما تخالف الصوت في النطق كده ازاي الصوت العادي ازاي يعني زي ايه مثلا يعني مسألة لو قرات المواقفه 55 اه في فرنسا كمان الصوت العادي يعني انت الصوت اللي انت تعودته في الصعايده ولكن انت لما تيجي تقرا لو حاولت تقرا مثلا قال الله وجاء مع الفتحه الخال لما تيجي تقرا المواقفه شطط لا، صعوب لا، صعوب لا، صعوب يعني يقوم بودة السرق ويقوم برده نجي على الرواية لا الرواية، نحصل الرواية وهي الرواية بطوط سهولة موت القروف عند العالم نعم ما قد يسمى كورونا عيش؟ لتكيب المجينة لسه إيه؟ معجل أبروه ناخد الرأي كمان ولا في مشكله طبعا اتحادث بايه وناس كلها كده